من يطعر وسول فقض أيُّهُ وَقْهُ وَلَمْ يَقْدَ أَضَارُّ اللَّهُ وَمَنْ أَإِذَا ضَوَتُوا مِنْ عِنْدِكَ ذَنْ يَطْوَائِتَةٌ مِنْ هُبْبَيَ وَالَّذِي